والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمم تواحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومذرين مبشرين ومذرين وأم لَعَمَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ هَوَتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ